بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناطرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا تلاغت التراقي وقيل من راقا وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء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 أترك سدا ألم يكن طفة من منين يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى